بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله دار سيطين تسير على ربين يلافسه مناقب يوقاني صدر كاور أنصارا بيئة العقباء لما فا رسول ربي صلى الله عليه وسلم بالدم يقول جدا ودو ليفني اثنين برهن تري ما قوت وراء بيئة العقباء كان كيستي مشاركة جدي وكالتوهيلومي رسول ربي أهدي جدي قريلة تاتيوكا كيسادب بنو تاتي قريد بتشون Mana Gudda of Kesa Gaba islamaa Beleyen Islama. Atiwata Makota Sahaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba Gaba ورسول ربّي بلما قلت نمت ربّاته ما لولا رسول ربّي لانهن دولي شاركاً فكّنّا لولا بدري فاق نساني رسول ربّي سيوجّ لولا جدني أفانه رسول ربّي تي بلما سينو أدوه انتهين سي دولا بدري رسول ربي هند إنسانة نمت ربعتها كجهو رسول ربي وجن شارك نجرن وكان التوائلomanى وللله نجرن لله بدرى إيجا كنا بيرو رسول دول رسول ولكن يطقاتنا متربهه مكان ما لي في جنان دول برور ولكن ترباتنا ونشارك كيف ولكا كغه يوكه هاغا ولكا ايسانيت كدي هاتوما صددمشان يو قسدمي وهي اول كغه ا دول رسول ربي دولن تدورا كيستي ا دوما ورى رسول الله بين لما قدانيتني نجدا بين لما لم مفع عقبة ثانية يو عقبة لم مفع بين العقبة لم مفع كي لا مصن هر كسدفع إنساني شهيدة تاني ذو انكرار ربي كي ثبت فكينجاب نما قدامك يسأله من شني جتقو هر كسد سدي جتقو نمني قدشني نمني قداني سديه يوبه يو نمني قدامه يوبه كي سهر كشني جتقو خرار ربي كي شهيده شهيدة سبحان الله Ittiga fatamumman isanfratan kagafa wa akanuma wang kabajafana maakin nanimiti. Ittigafa tam suni, ittiga fatamumma gugat an hujit an argam sisani jechut ummatakanagali. Akasuma namon tokon isani, wari rasulara bibelama se nisun ansari suni lola wahi se ne lola sankesatti de se galaje chan inumaun daghamne uhudin tah lola hunainin tah lola birotu tah takkanamne tokode se galaje cha in dagaine ap kuma sanamne tokko isan suni adunya barbade motumma barbade yokani ammo e nashuma jede gafate dirqaman بالليس جيت اين مايون دغامن ولي غلط تونت نوت اما جچو باربان رسول ربي صلى الله عليه وسلم دين الاسلام كانن دفو جردكون امنون يو كا قلبي أجمان اساني تين دغمان ددي قباني تينن رسول Belama Kanajardi Kunilamanu Rasula Fijiarri Kunil Ugada Wali Galun Wangartani be lama isani kanatabirotin yoka be lama adunyangutu wali galutun adagudu wahed du tu Yujira. Rabbinkin Subhanahu wa ta'ala, Lejizi Allah sa' bi Sulikihim. Warra Ugan Ugadu Bati, Rabbi len Ugangal Sagalchafjechu. قديك أبا لالا يو أتى أوعاد الربي وجدنجرات ربي, ربي اللين أوعاد أنسي وجدنجرات ربي أوعاد أنسي غرقار كوني وربين كنا مرتاسيين دبع سيججوله سنن ربي كنا سبحانه وتعالى هنججى صحابان إصار ربي دو قوم سنار ربي نسان دو سبحانه وعزه وجل بيته العقبال لما فاتني رسول ربي لئك ست احادي والغداني نجار كانا ويسدان حاجدان ل لي بورن توك توك يسرا ارغامون من نافيني سنمال جنان عندما رسول ربي جرقنا والغدن أدو كفاري رفتو جججو ودو كفاري مكة اكا جرون كورستي رفتو رسول ربي تي في جرقن حلقن ولك كبودة كأني بلما وليسينن كان إر مخلوقني فوقتان جرقنا بيك او ولا اين كاب مالك ربي <hosafirth> رسول ربي بي لما غوني يونو تي هر كفدان نتنين ولي گال لينتي جهسني شيطان ني نو لي ايجلي ابو سگلي الفوري سگلي اكسي تكا مالي شيطانته مالن بهم بيتا يا أهل وارما كات لالا ما كانا جدي يا اهل الجباجيب يا ور غوجوله ججو يا ور غوجوله كيس ستي رفتن مذمم كن رسول ربي تباني مذمم جدار رسول ربي مذمم جتيني برعرف سما جتيني عمري نسي ها رسول ربي, ربي, رب ربي تباني مذمم في نمن سوجين كرا ابو ته كيسني غدي دي اسنيل لولو رت ولي جلا، اسني اللولو رت أهدي والجدا، جريتني الللا بلقمر صدقوه شيطاني، رسول ربي صلى الله عليه وسلم وركنيني ما هذا عذب العقباء، عذب عذب جلاني نما شيطان مقعنى ساء عذبي، عذب كنجن رئيسين، عذب مقعنى عذبي. أذب إن كني مكع الشيطان آتي رسول ربي ما الجدان ريه كني أذب شيطاننا نوكنا قلوي إسات للباء رسول الليسة قلوي الفوراني ما الجدانين داقه يا عدو ربي والله كثيف مديه لديك أوفو جدانين أما سجل قد جاء جلاني ربي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرسول ربي دبّين كل إمامته بهكني مشركون لله دبّي شيطانا كان أدعاني نفني ثني بري كانت ثي سحابة كان نهر كأرجاني يوكان قابن يجّأ هو بثني الرسول ربي أنثارا دفع في أداء بري كان ديمة دفع في ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي أقنا جنانين أنصار مال جدن هن تساني تقرأ في أن إساني في غنيتنين قال لن إساني في أطنع مال جننان قريش أما نفتره لحظة تقت تسام برقيت رئي سيلا آدان تهو قبو أقنا لكن قريش نفتره باتي أنصار سوو تفرر رغا جدا نيتو مقا نمتوكو عباس بن عبادة جلم رضي الله تعالى عنه وارضاه كاليس يوكا درسي دبر الرد ويتقارانه رسول ربي نمق الرحشاف ديما سواجه اللي جدتني بإن لمقوتني جديك غافة كالوليسوني أرأو الكأي والوطالي رابطه يا رسول ربي جليس شوف أرأي سلامي أرمك أي مال والذي بعثك بالحق يا رسول ربي حقا سير قدتك قد لئن شئت يوك أتفيت تاتي لنميلا على أهل منا ورمنا كان إتأكي قرره غدا ويابروا بأسيافنا سيفيك إننا إتأكي قرره لكي راكافنا يأتي برباد شوف أموما بيلموالي غلن شيطان أمال الله رسول الدفع فيه الله ما جلنين شي قريشين لا جلنين قريشين حرفته قريشين هارفتو يوم باتجسات هي بروي تيجو رجلو كل راقهنا منتي يعني منتي والجيت فيه الله أكبر. جاء سعد دبي سنا منا غورا نيجاري في دبي رسول ربي اللي من التيمتي مكة التيمتي لكن عباسي من عباده بينلم رسول ربيتي قلي أول دبر سير رسول ربيتي كن لك و بينما برباد بيتي دنيا لا لا وأنت إني بربادو جنة ربيتي دب بingles في رتك و رسول ربيت إسألك قال رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابه وفي ودجين ويتهاصون إفان إفتهاصون إفتوماً هاصلون يجطو رؤساني إساندو بواندلعن رؤساني إساندو بهذا ما تعتنم مران هذا في التمرجل نبرع ورسي عساك أممك موتن أمم مال في قوتي به تسيعسني هذا في لا رسول ربي وضوء في غاية الوضوء وانسان مودجين هاصل نبي وجه إسان الله إفان إفتيجطو يا بو جدانين اباسي كانان اني كانت تسن ايمر كانتي ولين قالنافاتي بوروا تشغرتني منان امته كانا لول رتي ولين قاللي هاته انصار رسول ربي يساو وجين لولو رسول ربي وجين جهاد رت بين لما لكن امامتي وقتين نجين كوجير اولشان ما جرجرتن Rasul Rabbi vairohalleiro, be kanjchu njerjeren. Ufet njerjera. Rasul Rabbi sahabat njerjeren. Halleiro baru barba ketadaintok. Wan gertani isambavn? Kessa sinen dalagun kab. Rasul Rabbi eiruga navijilu laiseninja de. Namantu ke isina walinja keret waligalle. Hingen nyron amma mitujanin Subhanahu wa Taala. Odo gafasan Qurayshen ansaatun Qurayshi wajin kalolan taati acjuranii. قريشي ما كارا غلطات سلا أنصارك أنا لفرار أبغيه غوت، موجج غوت سلا مطط غوت لفرار، سبحان الله شهداء تان إنسان جنة ربي يرجع تنسلا، لكن دولا رسول ربي أبو هدنسه هو هنا فتجي شوف رسول ربي جر شهيد ليه ثاني حمل الرسول ربي جر شهيد ثاني جنة أرجع قفامتي رسول وني بربادني دولا إسلام رأبتي قد سجلت نمن قرتنى قد سيسي قلته هاي سيجلت الجرعة تبر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دعوانكن أبداً تخطيتني يوكا حنسار الرسول ربي أك إسلام أكا أنتم من ثم سمت أك قرتنى والآن تمن دين الإسلام تاته هجتنا هن أعبد أدو قريش التجري صنديقاً من التلوة خجل قبنت ابناء أبناء الإسلام إلمن إسلامة على أمتي كناف muslimton ni akati akatti yare na kaban kana lollar ragoru qaban ansara gara gojo ofi debani ofi ra hirrabeti ofal mushrikton ni isa wajin walin galan garana madibba sadi fi wahi kajannasun ke sanam arbaatam yi ansara tu ansaara mire جرا سان أدو إشام كوبان قمني حتى تنمو اللقائين كباحثين اللقائات وماذا جاء والمعن كرسيني رفان نمت كل جوان كنا تيجا تباحثين دل على هم بيينة أكثى تلدي بدو في رافاني ته درسيت أنرت ولتديابنا وجزاكم الله خيرا <تصفيق>